يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون يقول أمثلهم طريقا إلَّا لبثتم إلَّا يوما ويسألونك عن الجبال, ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لا عي لا عي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يبيعون الداعي لا وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا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 لا من اذن له الرحمان ورضي له قولا يعلم ما, بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت للحي القيوم وعنت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 وَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مؤمن فَلَا يَخَافُ ظلما وَلَا عَذْمَ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 119. فتعالى, فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا وعصى ادم ربه فغوى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 افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لاولي النهى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى